أجمعين وبعد الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها لأن الرهن, لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل التفريق فيه فإن, فإن احتيج إلى بيعها بيع ولدها معها لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين نعم وللمرتهن, وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه وكون هذا تولد عيب لأنه ينقص من ثمنها قول المعلف رحمه الله تعالى فصلٌ ويصح رهن الجارية دون ولدها الكلام فيما يصح رهنه وما لا يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثني فهذا في هذا الفصل الجارية لا يصح بيعها دون ولدها لأنه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها في البيع إلا أنه في الرهن يصح أن تكون الجارية رهنا وولدها ليس برهن وعند الحاجة إلى بيع الجاريه بيع الرهن تباع هي وولدها ويكون ثمنها مقابل الدين وثمن ولدها لسيده فيكون للدين بحصته بقدر قيمة الجارية وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمرتاهن من السمن بقدر قيمة الجارية منه يعني من السمن فمثلا الدين ألف ريال وطلب الدائن رهنا فقال له أعطيك هذه الجارية رهنا تكون عند ثقة عند السداد ما سدد المدين احتاج إلى بيع الجارية الجارية لها ولد ليس برهن. عند البيع يلزم أن يباع معا بيع معا مثلا بيع بألف وخمسمائة مثلا ينظر قيمة الجارية كم قال قيمه الجاريه مثلا 900 وقيمه الولد 600 يكون مقابل الراهن قيمه الجاريه فقط دون ولدها يعطى من القيمه 900 ويبقى له مئة ريال في ذمه الراهن يطالب بها نعم فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد والكلب ونحوها لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا لأنه ذكر أشياء سبقت لا يصح بيعها ويصح رهنها من ذلك الجارية لا يصح بيعها وحدها دون ولدها ويصح رهنها ومن ذلك رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه يصح رهنه وإن لم يصح بيعه ويصح رهن الثمرات قبل بذو صلاحها ويصح رهن الزرع قبل اشتداد الحب هذه الأشياء لا يصح بيعها ويصح رهنها يصح رهنها وغير هذه لا يصح بيع رهن ما لا يصح بيعه نعم كالوقف الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كذلك لأنه لا يمكن أن يباع فيستوفى الدين من القيمه مثلا الرجل اشترى سلعة فقال له البائع اخشى ان عطلني بالقيمة اريد رهن فقال ما عندي ما ارهنك الا وقف لوالدي او وقف على هذا المسجد الذي انا امام فيه او وقف على طلبة العلم هذا الرباط وقف على طلبة العلم اعطيك اياه راني هل يصح؟ لا لا يصح لأن الغرض من الراهن هو سداد القيمة عند تعذر سداد من الراهن والوقف لا يمكن أن تسدد منه القيمه لأنه لا يصح بيعه نعم وأم الولد كذلك أم الولد لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها أم الولد هي أمة لسيدها اتخذها فراشا فحملت منه فولدت له ولد هذه تسمى أم ولد إن استمتع بها ولو عشرات السنين ما دامت لم تحمل منه فله بيعها متى شاء وله أن يجعلها رهنا في أي سلعة لكن إذا حملت منه وولدت منه ولدا حيا أو ميتا ما دام تبين فيه خلق إنسان فإن هذه تسمى أم ولد وأم الولد نوع من أنواع الرقيق وأنواع الرقيق كثيرة فأم الولد تعتق بوفاة سيدها ولا تباع لأنها ولدت له لا تباع لأنها ولدت له فلا ترهن لأنها لا يصح بيعها وهي لا يقسم لها فليست في حكم الزوجات وليست في حكم الإماء التي لم تلد من سيدها تباع متى شاء بل تسمى ام ولد لا تباع ولا يصح رهنها وتعتق بوفاه سيدها ولسيدها اذا انجبت منه ولدا ان تستمر فراشا له وله ان يعزف عنها وتعتد ويزوجها من شاء وهي أم ولد له تعتق بوفاة سيدها نعم والكلب والكلب ونحوه ونحوها لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود كالوقف وام الولد والكلب الكلب كذلك لا يصح بيعه فلا يصح رهنه وإنما يتخذ يباح اتخاذه للصيد ولحراسة الغنم ولحراسة الحرث مثلا الزرع ولا يصح بيعه ولا شراؤه نعم لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود يعني هذه الأشياء الوقف وام الولد والكلب لا يصح رهنها لانه لا يمكن استيفاء الدين من قيمتها نعم. ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا, ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه يقول مثلا اعطني رهن على هذه التي بعت عليك يقول ما عندي إلا جمل شرد منا البارحة فإن مسكناه فهو رهن عندك هل يصح لا أو له طير انفرط وذهب يقول عندي طير يساوي قيمه لكنه انطلق البارحة فإن مسكناه فهو رهن هذا لا يقدر على تسليمه فلا يصح الشيء الذي لا يقدر على تسليمه الشارد والآبق عبد مثلا عابق ما يعتبر ما يصح أن يرهن لأنه لا يقدر على تسليمه نعم ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه يقول مثلا أعطني رهن على كذا يقول لي أرض بالرياض أجعلها رهن عندك ما يصح إلا إذا كانت معلومة معروفة يعرفها المرتهن أما أن يعطيه أرض بالرياض مثلا رهن ما يصح لأنها مجهولة القيمة ولا يدرى قد تكون تساوي خمسة ملايين وقد تكون لا تساوي ولا خمسة ألاف أرض في مكان نائي لا قيمة لها أو أرض في مكان غال الثمن فتكون تساوي قيمة كثيرة فهذه مثلا مجهولة القيمة فلا يصح أن تكون رهنا لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن لأنه لابد ان أن يعرف هل يمكن تسليمها هل يمكن أن تباع ماذا تساوي لو بيعت لأن الدين قد يكون مثلا مئة ألف فيقول أرهنك اعطيك رهن أرضا لي بالرياض فيقول المرتهن نعم أرض الرياض غالية مثلا فإذا نظر فيها واذا هي ما تساوي 5000 فهو مجهول ولا يمكن ان يستوفى منها القيمه اذا كانت مجهوله الثمن نعم. ولا رهن مال غيره بغير اذنه ولا رهن مال غيره بغير إذنه يقول مثلا البائع اعطني رهن بالقيمه يقول لا باش أعطيك سياره جاري أو بيت جاري هذا أعطيك يا رهن هل يصح؟ لا قال ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه يجوز للرجل أن يعير ماله لصاحبه ليرهنه يقول مثلا يأتي إلى صاحبه أو جاره يقول انا في حاجة إلى أعطي رهن فيقول نعم هذه الأرض عندي في مكان كذا ولس بحاجة إليها الآن ولا أنوي بيعها خذ سكها ورهنه لا بأس إذا اذن المالك فتكون رهنا لكن بدون إذن المالك ما يجوز أن يرهن شيئا لا يملكه نعم ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان أحدهما يصح لأنه صادف ملكه والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه مثلا قال اعطني رهن قال اعطيك رهن هذه الارض وهو يظن ان هذه الارض لاخيه مثلا يريد ان يعطيه رهن شيئا لا يملكه فأعطاه رهن هذه الأرض فقبضها الرجل وقبض سكها مثلا وهو يظن أنها لأخيه ثم تبين فيما بعد أن هذه الأرض له ملكه فما حكم الراهن قيل يصح وقيل لا يصح يصح لأن حقيقة الأمر أنها ملكه وممكن أن تباع ويسوف منها الثمن وقيل لا يصح لأن الراهن دخل على أنها عقد فاسد كأنه أراد أن يلعب بصاحبه ثم تبين أنها ملكه فيقول أصل الدخول ما كان صحيح لأنه ناو أن يضحك عليه فأعطاه رهنا ارضا يظنها لأ... لفلان ثم تبين له أنها للراهن فيقول الرهن أصله مبني على عدم الصحة لأنه يعتقد أنها أرض غيره نعم. ولا يصح رهن الرهون بغي... من غير إذن المرتهن لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن من الأشياء التي لا يصح رهنها مثلا اشترى شيئا ما وعطاه هذه الأرض رهنا ثم اشترى شيئا آخر فطلب البائع منه رهن فقال عطيك هذه الأرض رهن والأرض مرهونة لزيت فهل يصح رهنها مرة أخرى؟ لا ما يصح إلا بشرط ما هو؟ إذن المرتهن يعني المرتهن الأول رهن هذه الأرض بدين الله ثم إن صاحب الأرض احتاج واستدان دينا آخر ثم جاء لي صاحبه وقال يا أخي أنا محتاج وأحب أن تاذن لي في, أرض في رهن هذه الأرض لشخص آخر فأذن له كأنه أسقط الرهن أسقط حقه في الرهن وأعطاه لغيره فيصح اذا أذن المرتهم لأنه لا يملك بيعها للثاني ما لم يأذن المرتهن الأول فإن أذن المرتهن الأول صح أن يبيعها للمرتهن الثاني نعم فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر مثل أن رهنه عبدا على ألف ثم استدان منه دينا آخر ودعل العبد رهنا بهما لم يصح لأنه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر لم يصح رهنه عند المرتهن بدين آخر ما صح لما لأنه مشغول بالدين الأول فمثلا اشترى من شخص شيئا ما ورهنه هذه الأرض فقبض سكها اطلع عليها وصارت في حكم الرهن المقبوض ثم جاء إليه وقال يا أخي أنا في حاجة إلى دين ما كفاني الدين الذي أعطيتني أول أنا في حاجة إلى دين زائد فقال لا بأس وأعطاه دينا وطلب منه رهن قال أرهنك الأرض التي عندك الأرض المرهونة بالدين الأول أرهنك إياها بالدين الثاني هل يصح؟ نقول لا لأن تلك مشغولة بالدين الأول فلا تشغل بدين ثاني قد يقول قائل ما الفرق بينها وبين قولكم إذن المرتهن هذا المرتهن الآن هو الذي بيده أطرحن. ويقول اجعل عبارة عن آذن فهل يصح نقول لا فرق بين تلك وهذه تلك إذن المرتهن رفع يده عن الرهن رفع يده عن الرهن فأصبحت العين رهنا بالدين الثاني في الصورة الأخيرة لا ما رفع يده عن الرهن الأول يريدها رهن بالدين الأول والدين الثاني مع ان قل لا يصح لأنها عبارة كأنها بيعت مرتين هي مشغولة بالدين الأول فلا يضاف إليها دين آخر كما لو رهنه عند غير المرتهن كذلك لو رهنها عند غير المرتهن فسد ولا يصح لأنها مشغولة مرهونة فكذلك لا ترتهن عند المرتهن الأول نعم فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوه في ظاهر المذهب لانها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق عندنا الفتوحات الاسلاميه بلاد فتحت عنوه وبلاد فتحت صلحا وبلاد اسلم اهلها عليها بلاد أسلم أهلها عليها على املاكهم ولا يتعرض لهم بسوء ولا يؤخذ من أيديهم شيء لأن الهدف من الجهاد هو دعوة الناس إلى الإسلام فالإسلام ما يريد جمع الأموال ولا أخذ العقار وإنما يريد أن يعبد الله وحده هذا هو الهدف من الجهاد فإذا مثلا توجه المسلمون لبلد من بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله الواجب عليهم قبل أن يقاتلوا وقبل أن يدخلوا يدعو هؤلاء أهل البلد يقولون مثلا خيركم الله بين ثلاث خصال أسلموا وهذا الذي نريده منكم وتبقوا على أملاككم وعلى أقاركم وعلى جميع ما تملكون ما نتعرض لكم ونحميكم من غيركم ابوا الاسلام تدفع الجزية وأنتم صاغرون ونقركم على ما بأيديكم ابوا دفع الجزية نقول بيننا وبينكم السي السيف نستعين بالله ونقاتل نصرنا الله عليهم فتكون بلادهم بعيد المسلمين أخذت عنوة فالإمام يوقفها أو يقسمها على الغانمين له نظران فيها اوقفها لمصالح المسلمين هذه هي مما فتح عنوة إذا اجتهد الإمام ورأى أن وقفها في مصالح المسلمين خير وقفها في مصالح المسلمين هذه الموقوفة في مصالح المسلمين لا تباع ولا ترهن لأنها ليست ملك لا لزيد ولا لعمر وإنما هي ملك للمسلمين وأما التي أسلم أهلها عليها فتبقى تبقى في أيديهم وأما الذي كذلك أسلموا يعني استسلموا ودفعوا الجزية فيبقى عقارهم بأيديهم تصالحنا وإياهم على شيء حسب الصلح مثلا رفضوا هذا وهذا وهذا نقاتلهم على اسم الله ثم إذا استولى المسلمون على بلادهم للإمام فيها النظر إما أن يقسمها بين الغانمين أو أن يوقفها في مصالح المسلمين أو يوقف شيئا ويقسم شيئا فهذه أرض الشام وأرض العراق فتحت عنوى بالقتال بين المسلمين والكفار وقتال المسلمين كما مر ليس الهدف منه المال وإنما الهدف إدخال الناس في دين الله ولا يعبد الا الله فهذا هو الهدف وكان من بعض الولاة قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انهم كانوا اذا اسلم من اسلم يحملونه على انه اسلم فرار من الجزيه فيقول الجزيه ما تسقط عنه تؤخذ منه الجزيه حتى لو اسلم يؤخذ منه شيء ما فلما تولى عمر رحمه الله عمر بن عبد العزيز أسقط الجزيه عن كل من اسلم فسارع الناس في الدخول في دين الله دين العدل والسماحه والمساواه سارعوا لكن ما في شيء يدخل بيت المال فكتب أحد الولاة ولات عمر لعمر قال بيت المال نفت ما في شيء والناس يدخلون في الإسلام ولا يدفعون شيء فلو أبقينا الجزيه على من أسلم كما مر في من قبلك فغضب عمر رضي الله عنه وقال قبح الله رأيك ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث محمدا لجبايه الاموال وانما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهدايه الناس وعمر يقصد نفسه اقل واحقر من ان يسارع الناس بالدخول في دين الله أفواجا في وقته يعني هو يتمنى هذا يقول أنا ما, أص... ما أدرك هذا هذا شيء عظيم لو سارع الناس للدخول في دين الله حتى وإن كان في بعض قلوبهم متان فررا من الجزيه فما أمرنا بالتفتيش عن قلوبهم وإنما لنا الظاهر فمن أسلم فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا ولا نميز بين مسلم جديد ومسلم قديم فالاراضي التي فتحت عنوه وق ثم وقفها الامام على مصالح المسلمين هذه قالوا لا يجوز رهنها لما؟ هذه التي فتحت عنوه بيد هذا منها بيت وهذا بيده مزرعه وهذا بيده منها دكان هل يجوز ان يرهنه قالوا لا لانه لا يجوز بيعه لانه بيده مثلا باجره فما يجوز ان يبيعه لانه وقف وما فيها من بناء ثم ما فيها من بناء لا يخلو البناء الذي فيها قد تكون مواده منها فهذا البناء مثلها كذلك لا يجوز بيعه اذا كانت مواده مستوردة مثلا اسمنت مستورد من الخارج حديد مستورد من الخارج اشياء مواد مثلا مستوردة من الخارج قالوا يجوز رهن البناء وقيل لا يجوز قيل يجوز لأن المرء يجوز أن يبيعه يبيع بناه وأنقاذه وقيل لا يجوز لأنه تابع للأرض والتابع لها حتى وإن كانت مواده من الخارج فحكمه حكمها وما فيها من بناء من تراب هذا حكمه حكمها يعني لا يجوز رهنه وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان يعني أفرد البنا فقط دون الأرض بالرهن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه تابع للأرض لأنه تابع لما, يج... لما لا يجوز رهنه. فهو كأساسات الحيطان التابعة للبناء والثانية يجوز لأنه ممنوك غير موقوف يقول الأرض وقف لكن هذا البناء أنا بنيته وأنا استحدثته وأحضرت المواد كلها من الخارج فيجوز بيعه فيجوز رهنه نعم. وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريك الصفقة فإن رهن البناء والعرض، ففيه روايتان